أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجاني أستغفر الله من نفس تنازعني تسبى الذنوب وترك صالح العملي أستغفر الله من يوم أضيعه ويلقضي وهو من عمري ومن آجاني أستغفر الله من يوم ساهوت به عن الصلاة فلم أنهض من الكسل أستغفر الله من و من زلالي ما زلت والله من دمي على وجلي صالحا عمالي أستغفر الله مما قد آتيت به مرائيا وبما قد كان في عجالي أستغفر الله من ظن ظلنت به غير الحقيقات في قصدي وفي آمالي أستغفر الله مما كنت أعماله من المعاصي في أيامي الأولي أستغفر الله من نفس تراودني على المعاصي وشيطان يوسوس لي أستغفر الله من ذل ومن والله من دب على وجهي أستغفر الله من نفس زيوني كسبت نبي وتركي صالح علي أستغفر الله من سوء الفعل ومن خبث الحديث ومن ما كان من خلاني. استغفر الله من يوم اخذته به حقا لا ياتي في ظلم وفي حيان استغفر الله من الذي ونزلني ما زلت والله من ذنبي على وجهي استغفر الله من نفس دونيوني اسم الذهب وتركي صالحا عمالي أستغفر الله من رجل ما شيت بها إلى المعاصي ومن ذنبي ومن عيناني أستغفر الله من كبر ومن عجوب ومن رياء بقول كان أوعي الله من دليل على وجهه، أستغفر الله من نفس دون زوجي، جسد دون بيوات الرسول صالح.